أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ظلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وعمرنا اكثر مما عنروها وجاتهم وجاتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمن ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم فَكَانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَنْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ 124. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 125. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 126. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره ولقاء الاخره فاولائك في العذاب محضرون فصبحان الله حين تصون وحين تصبح وله الحمد في السماوات والارض وعشيا 118. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 119. ومن آياته أن خلقكم من تراب مبين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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ 121. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 122. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم اتَّئِمَانُكُمْ مِنْ شُكْرِكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُ تَخَافُونَهُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ 126. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 127. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِعُقْدَةِ يُمْشِفُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ عِندَ زَلَّ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 119. وفي ذلك الآيات لقوم يؤمنون 110. فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 111. وما آتيتم يرضوا في اموال الناس فلا يرضوا عند الله وما اتيت من زكاه تريدون وجه الله تريدون وجه الله فاولائك هم المضعفون اللهم الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ال من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سواء هو تع 117. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 118. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن طَبْعِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۖ مِّن كُلِّ شَيْءٍ يَفَصِّلُونَ مَّن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من فَضْلَهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 111. وقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 112. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعلهم كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده من عباده اذا هم يستبشرون وان 119. وذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير 110. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 111. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصن الدعاء لا أنت بهاد العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 119. وعلى من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 110. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبتوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 لا قادِرَ على ردِّ الناسِ في هذا القرآنِ من كلِّ مثلٍ ولئن جئتهم بآيةٍ ليقولنَّ الذين كفروا إن أنتم, إن أنتم إلا مبطِلون كذلك يطغى ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون